كلا إنهم على ربهم يومئذ إلا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون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 تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيلا يشرب بها المقربون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 لا إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكافرين يضحكون على الآئيك ينظرون